زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقتارة من الذهب والفضة والقناطير المقتارة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب.